همي عليك القيط تحت قدام الصليب همي عليك ألقي تحت قدم الصليب في ضيق أنت الصديق في ضيق انت الصديق في مرضي أنت الطبيب تشد لما دعوك أجدك ربي مجيب تشد لما دعوك أجدك ربي مجيب فلماذا أنا؟ أنت معي، فلي ما زاله تم ما دمت أنت معي ما دمت أنت معي حملي يا ربي ساقين جرحي يا ربي عارين حملي يا ربي ثقيل سرحي يا ربي عمير عني يا ربي تزيل عني يا ربي تزيل كل تعب الطريق في الظلم لدربي أنت الرفيق فلماذا أنا هتم وما دمت أنت معي فلماذا أنا هتم وما دمت أنت معي ما دمت أنت معي أدعوك رب الحبيب، عندما أعطيه إليك، أدعوك رب الحبيب، عندما أعطيه إليك، تهديني إلى دربك، تهديني إلى دربك. يا ربي تغفر لي كل الذنوب تغسلني بدمك تغفر لي كل الذنوب تغسلني بدمك فلي ماذا انا تم مدمت انت معي ما دمت أنت معي ما دمت أنت معي